معنى ا ل آ ي ة في قوله ن س ا ؤ ك م ح ر ب لكم ويبين ان الرجل زارع و ا ل م ر أ ة م ز ر ع ة و أ ن الرجل فاعل و ا ل م ر أ ة مفعول به هذه أ م و ر م ح س و س ة لا يمكن أ ن ينكرها إ ل ا مكذب ونحن نرغم لكم بغير الحسيه ة ذلك لو ع ر ض ن ا أ ن نرغم رجلا على ا م ر أ ة لا يحبها ولا يريدها و أ ر ا د أ ن يطلقها وقلنا م ج ا ر ة للفرج على سبيل الفرج لا, لا لا يمكنك ان تطلقها و لا بد أ ن تبقى م ع ه فهذه ا ل م ر أ ة لو اراده تعلق من هذا الرجل بحمل والحمل هو أ ك ب ر ا ل أ غ ر ا ض في النكاح ف إ ن ه ا اذا اراده تجامعه لتعلق منه بحمل لا ينتشر ذكره إ ل ي ه ا ولا ت ق ر ي ر ان تصل منه على فائده هذا امر مشاهد ملموس بخلاف الرجل ف إ ن ه قد يحضلها وهي أ راغمه ك ا ر ه ة فتلد فارسا فيه خير ا ل ب ش ر ي ة جمعاء كما قال أ ب و كبير ا ل ه ل ى ممن حملن به وهن ع و ا ق ب حبك ا ن ط ا ق فالشب غير م غ ب ل ي حملت به في ل ي ل ة م ز ؤ و د ة ك ر ه ا وعقد نطاقها ل ل م ه ل ل ي فهذه أ م و ر م ح س و س ة تبين ان الرجل داير وان المراه م ز ر ع ة ولا أ ص د ق من الله ان يقول نساءكم ح ا ف ل ك م فتحرركم ا ل ن ا ش ئ ك ت ب ل غ فيه النطف ع ت ى ت ا ت ح س د وهذه ا ل م ز ر ع ة تقوم ل ل إ ن س ا ن ي ه ب أ ع م ا ل وخدمات هائلة مهلها لا يوجد فلو م ت ق م بأعظم مما الإنسانية ي قارناه و م ب ل ج ل فإذا ع ر مع ن أن الأمور المحسوسة أن المرأة م ر ة وحقل وأن والمرأة مفعوض والرجل والمرأة فلو قارمنا الرجل فاعل زراعة ثارية مجرعة فلو فلو مع هذا ووجدنا رجلا علم ان الحقل الفلاني ليس ف ا ل ح ا ل ج ر ا ع ت ه ثم أ ر ا د أ ن ينتقل إ ل ى حقل آخر ريعه أكثر ر و ج ا ت ه أ ك ب ر فقلنا له لا بد أ ن نوهمك على البقاء على الحق ا ل أ و ل الذي لا يناسبه فعامه الناس يقولون أ ظ ل م ت م هذا فهذه أ م و ر و ا ض ح ة لمن ت أ م ل ه ا ولكن كون ا ل م ر أ ة تعمل يعني في ما يناسبها وما يلائمها مما خلقها الله له وتساعد ا ل ب ش ر ي ة ب أ ك ب ر م س ا ع د ة في عفاف وشكر وصيامه ذ ا أ م ر نور بالشيطان ويحسد الادميين ا عليه ويقولوا ل م ر أ ة جعلوك مقبولا عليك أ ن ت دجاجه أ ن ت لست بانسان فلا بد أ ن تقومي وتدخلي في ميادين ا ل ح ي ا ة و ا ل ك ب ا ح ف إ ذ ا خرجت بقي ولدها الرضيع لا يجد من يرضعه وولدها الفقير لا يجد من يحفظه وولدها المريض لا يجد من يقوم عليه وشؤون بيتها لا تجد من يصلحها فيضطرون الى أ ن يؤجلوا إ ن س ا ن ا يقوم مقامها وعلى كل حال فنحن نقول في هذا أ ن جميع العقلاء مطلقون على أ ن ا ل ا ن و ث وصف نقص جبال خلق ط ب ع ي وهذا معروف في اقطار الدنيا أنه لا تكاد اللجال و ه ي نقص في الرجال وندخل في النساء أ ل ا ترون مثلا أ ن ضعف ا ل ب و ن ي ة و ا ل ا ك ا ن والعظام هذا عيب في الرجال هذا من م ح ا س م النساء الذي يجلب و اليهن إ القلوب ويحببهن هذا جريبه عرب قح س ل ي م القريحه يقول إ ن العيون التي في طرفها ح و ر قد تلناهم لن ي ح ي ن ا قتلانا يصرعن للب حتى لا حراك به و ه م أ ض ع ف خلق الله اركانا عليهم الضعف وكذلك ا ل ل لو قيل الضعف عنه ا ن يجب م ن ا ا ب في الشقة والطبيعة ن الرجل الذي لا يقدر أ ن يبين بخصام هذا عيب بالرجال وربما كان هذا من محاسن النساء التي ت ج ي ب إ ل ي ه م القلوب ب يجيبه ع ض الأهلا لم يدري كيف يجيبه فلم يعتبر قل رجليه ولم تزل به س ك ت ف و ن حتى يقال مبينه فجعل هذا ا ل ج ي ه وعدم ا ل ب ا ن ة عن الخصام كما قال الله وهو الخصام غير مبين جعله من محاسنهم الذي يجلب اليهم القلوب و ي س ت ح س ن منهم وهو نقص بالكتاب ج ا ذالي ب ح الرجولة لجلتها وطبيعتها وليجل تبشى وليجل الخلافات الطبيعية اختلفات ل ح ك ا م ف ك ا ن الرجل ل قائما و ة ل ه ا ا ق على ا ل م ر أ ة مكلفا بشؤونها في م ل ا د ي ن ا ل ح ي ا ة و إ ذ ا ا لم ر أ ة لم تجد من يقوم بها فلها أ ن تشارك في م ل ا د ي ن ا ل ح ي ا ة لكن مع ا ل ص ي ا ن ة والسفر والعفاف ل أ ن ا ل م ر أ ة لا يجوز لها أ ن تجعل نفسها خ و ن ة مائده ل ل خ و ا ن ة وربما كان الخائن يريد النوره ا ل ف ا ج ل ة يحبها ويقدمها على كل شيء كما قال احدهم قلت اسمحوا لي أ ن أ ج و ز بنظره ودعوا القيامه بعد ذلك تقوم هذه العلم ا ل خ ا ئ ن ة التي تتمنى ا ل خ ي ا ن ة بالنظر إ ل ى هذا الحد لا ينبغي ل ل إ ن س ا ن وعلى كل حال فكل من فيه مرور يعلم هذا لو ع ر ب ن ا على أ ط ر ا ف انسان في مرور وقلنا له اتحب أ ن تخرج أ خ و ا ت ك وبناتك وزوجتك أ م ا م الناس وامام اعين ا ل خ و ن ة ي ت ت م ع ويعلم ن ب ج ل ا و من هذا ان المراه اذا زاولت بعض ا ل أ ع م ا ل ف ي ص ي ا ن ة و ش ف ا ل م ع ا ف ا ة فلا مانع ن و إ ذ أرادت أ تزاول بعض هذا امر لا ينبغي وجه كون الثلاث بيد الرجل هو ما بينا من ان النساء مزارع نشا الله على ذلك بقوله نساءكم حظ لكم وهو مشاهد في ان اله للزراع مع الرجل وان الرجل فاعل حسا والمراه مخول به والرجل زارع والمراه مزرعه ولو يعطي للانسان خياره في العقل الذي يناسب زراعته لكان امرا معقولا حكمه واضحه عند, عند جماعه العقلاء لو قيل ان هذا ا ل ع ق د ا ل ز و ج ي ع اشرنا ل ز والزوجة والزوج و ج تاسع الطلاق في ل جعل و من ن ا ح الايه ع ق ل ي ة الطلاق د المرأة على على الزوجة حقا طلب على فضيع يكون ذ الكريمه من ناحية ا ع ي ة ذ ل حال ك النبي ش لان الله قال الرجال قوامنا على النساء وعلى العلتين أ م ا اذا كانت ه المساعده التي تتمكن م ا ل م س ا ع د التي تتمكن م ا ل ف س ا ع د التي ت ا ل م ب ا ع د ه ا ل م ك ن من ا ل م ب ا ع ض ه التي أم م ك ن ل م س ع د التي تتمكن ا ل م ا ل ي تتمكن م ا ل م س ا ل ت م ك ن م ا ل م س ا ع د ل ت ي تتمكن م المساعده التي ت ت ن ا ل م ا ع د ه ا ل م ك ن ن ا ل م ا ه ل ت م ك ن من ا ل م ا ع د ه التي تتمكن م المساعده ا ل ن م المساعده ا ت ي ت ت م ن ن المساعده ا ي ة ت ا ل م ع د ل ت ي ك ن م ا ل ا ع ل ت ي ت ت ك ن م ا ل م ا ه التي ت ت ن من المساعده ا ك ن ن ا ل ر س د ل هو ا لو ا د ا ا ل لو ق ئ فرضنا أ ن نرغم الرجل على ا ل م ر أ ة وهو لا يريدها لم يكن في ذلك فارده ولا ن ت ي ج ة ل ل م ر أ ة والرجل م أ ة ا ل ر لم ياخذ منها ش ي ئ و إ ن م ا مكل و معها ينفعها اعطاها صداقا و د ف ع ل ه ا م د ة علاقه ي خ ن م ن ه ا شيء وان هذا الذي يقولون انما ضاع جمالها ضاع بالايام أ والليالي. <تصفيق> <تصفيق> والليالي هي التي اضعت الرجل ا لم نجني عليه عجوز تمنه تكون صبيه وقد قوست العينان وحدود الظهر فجاءت الى العطار تغوي شبابها ولا يصلح العطار ما اكسب الدهر الرجل ليس هو الذي جرى عليها ان ه ن ا ك مرض ا ج ت ن يجب و تتبو برو ان المساء تتعلم المسلمين ان تتعلموا ان هناك مرضا اجتنائيا حق يمكن ان تكون ا ئ ل ا ل م ج ت ت م ع ع ي ش ب ا ت ن حول ا ا ل ي كان ع ن د ه ا ر ه ولم يكن لها ر ي ء قال <تصفيق> ك ا ن ت م ا يريدون ه يحبون المعاهد التي لم تتزوج بعد ويريدونها لبكرهها ثم يتزوجها اليوم و ي ز و د ع ر ب بعد شهرين يتطلقها و ه ت ض ح ا بعمرها ل أ ن ه ا لا يريدها أ ب د ا رجلا غير وهذا ليس معقول وليس بقصد لان الاسلام ش محمد مصطفى س ي د محمد مصطفى الان تريد ان تحدد ا ل م ش ك ل ة التي تتكلم عنها يعني ه تريد ان نمنع الطلاق عن ا ل م ر أ ة او ماذا تريد ان نجعل في هذا الموقف وليس ا ش ع جعبة ل لا زال ه ا اي الغرض من ا ل وليس من ا ل ا ن س ا ن ي ة لانكم حثيتم على ق ي م ة الانسان في, في محاضرتكم والاسلام يعطي حقا كثيرا ل ل ا ن س ا ن ي ة ومن ا ل ا ن س ا ن ي ة ان يعطي ا ل م ر أ ة حقها اليس كذلك كل الذكرة كأنها الذكرة حال النبي الإجرام هذه من ستسمى عن نوعا ما ونحن نبين ونقول أ ن ا ل إ س ل ا م احاط ل ل م ر أ ة جميع منافعها ولن يتلاعب ي لها ب م ن ف ع ة أ م ا الرجل الذي جاءها لم يجز له أ ن يتزوجها الا بصداق ومال و ا ل م د ة التي يمكن معها يجب عليه إ ن ف ا ق ه ا وكفايتها من كل الدين و إ ذ ا زالت مكارتها وزال غرضه منها لا مانع من أ ن يطلقها وليس في تضيع لحياتها فكم من زيد ج م ي ل ة تختار على آ ل ا ف الابكار و هذا أ م ر مشاهد ل أ ن ه ا إ ذ ا كانت ذات جمال و لو عجوزا و من يحب عجوزا مفند كذوب اليمن قد تقادم عهده و وقعته م ا ش ي في ا ل ع ي ن و اليد ف إ ذ ا كانت جميله ة لا ت ا ا لا ب ك تضرها زوال البكاره بل كم من زيد يتنافس بها الخطاب وتاتيها الركبان من بلد إ ل ى بلد وازواج النبي وهو سيد الخلق واختار له أ ك ث ر ه ن زيبات لم يتزوج ب ك ر إ ل ا و ا ح د ة والله قدمت زيبات في ا ل ق ر آ ن جاء زيبات وابكاره والمرات زوال بكارتها لا يضرها ذ ك ا من زيد ي ر غ ب ف ي ه ا أ ك ث ر يعني من ب ك ر و ع ل ى لا ي ط ع ز م ا ل ه ا ب يتزوجها رجل اخر ويعطيها كما شاء و ع ل ى الرجل لن يضرها بشيء إ ن البكاره التي أ ز ا ل ه ا ف ي ا ل ص د ا ق وكيف ا ل ل يَبُولُ ه و تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض فزمن ج ع ل ا ل بكاره الصَّدَاقَ الَّذِي المال ن م أَثْرًا ت التَعْبِرْ تَشَاء تَشَاء صَدَاقَ أَرْكَانِ مَا تشا كيف تشا وَلَالِكَ بَكَارَةِ كَيْفْ ذَمَنُ التي استلمته وكم ق د ي و ن ترتح ن ذكاكين وتكون ه ع من ه للبت وما زيد طلقها إذا كانت جميلة وكم من طلقها رجل ازال بكارتها وتزوج رجل اعوم منه وكم طلقها الثاني وتزوج فغناه ن ا ل ك وهذا أ م ر معروف مشاهد في الدنيا وكان ا اللي انها ل يقول ثالث و ق فرنجي, ذوق فرنجي الرجل ف للحقايا وكن يستجب على الاف الاركار وهذا مشاهد للدين ن ل أ ن ه كم من ذيب ج م ي ل ة خير من أ ل ف ذكر والذكر بعد ل ي ل ة و ا ح د ة ترجع ذيبا ف ا ل دين ا ل إ س ل ا م لم يرجم المراه بشيء ولم يغمس لها حقا من الحقوق بل أ ع ط ا ه ا حقوقها كامله و إ ز ا ل ة ا ل م ك ا ء ة أ خ ذ ت ثمنها صداقا واهيا كاملا تماما كما قال ابغض ل ل ل ا نعم نعم هو نعم هو دم كمان يعني ي الحلال ط ا الرجل ق ويأمر وقال شيء المرأة معها بهذا بأسان تكره ويدعال على ويزين خ ي ر هذه النمره نمره في ا ل إ س ل ا م كلام ويحض اليها تمام لكن انقطعت الاسباب بالرجل ولم ي ص ب ما نقول رغم أ ن ذ م ك ه انتظر انت منصح او جبلها السكناء ل ي ر ض ي ع له غرض فيها و ي أ ك ل ه ا ما جاء وجعل له ا ل إ ق ا ل ة مرتين لتمكنه المراجعه والنبي مهلا يقبح لهم الطلاق فهو لا ينبغي وفي بعض ا ل أ ح ا د ي ث ابغض الحلال إ ل ى الله الطلاق فهو من هذا ي م ر الرجل بحصر ا ل ل هذا يمر على ه عطف على الصبر معهن ومعاشرتهن وعدم الطلاق هذا امر ب ي ذ ن ا ل إ س ل ا م أ م ر حديثا ومن اعظمه أي أ س ايه أن تكرهوا ش ا ويدعالى ل ل ي هذا تصبير من الله وتقويم على عدم الطلاق لكن اذا انقذت ح ي ل ة الرجل وصبر لم تبقى ه ن ا ك ع م ل ي ة لهذا إ ل ا الجراب ل أ ن ه ولو لم يدع الجراب هذا و س ي ل ة كان يقع المجتمع يقع في بلايا لا حد لها اصلا ل أ ن ه ا قد تكون ا ل م ر أ ا ت كالغل القمح ذ ي تريد ب ه ا وتكون بليه على صاحبها فاذا لم يجد خلاصا منها ت ئ ب و ت ئ ب ة والله يقول و إ ن يتفرقا ليغني الله كل م ل م ع د ه هل ترون ان الاسلام يجعل الطلاق إنما حلا للمشاكل نعم لا أ ن ه غايه بذاته هو كما ترد له كان يجعله حل المشاكل ك ا ل ع م ل ي ة التي ما ب د ع ى الشده والا هو الله ل م يرغب ح ه ولم ي في بل أ م ر بتركه والصبر على عدمه ولكن اذا كان امام ا ل أ م ر الواقع لما نحن مذموم في ا ل ش ع ر وهذا لا ينبغي هو ي ل ت ح ب نعم هو اللواقون مذمومون ا شرعا هذا لا يوجد كلام هو اللواقون مذمومون شرعا ما في كلام رجل أظن كان إلى فقال أتخذك أمك و ع ل اعتقدت ه انها ل تبنى البشر إ ل ا على المحبه اين الموده ة أ ي اين ل و ف ا ء أ الحفاظ اين ل إ ك ر ا هذا م فأعتقد أعطي الاكرام لمدينة م و ح م ة ل ل تعالى ه وبركاته في هذه ا في الثاني جمادة الثانية من, من وقد هبت ا ل ب ل د ة عن ب ك ر ة ابيها باستقبال هذا الوقت وكان, أهالي البلدة وكان على ر أ س أ ه ا ل ي ا ل ب ل د ة باستقبال هذا الوقت فضيله الشيخ ابراهيم بن الشيخ سيليا وفضيله والد الخاله رئيس ا ل ج م ه و ر ي ة المختار الله الله كما كان ف ض ي ل ة ا ل أ خ أ ح م د محمود محمد أ غ ن ا وولاده رئيس ق ر ي ة بوت الميت على رؤوس ا ل أ ش خ ا ص الذين استقبال هذا الوقت المذكور وعلى ر أ س ه م ف ض ي ل ة الشيخ ابراهيم بن الشيخ سيديم ووجهاء البلد واعيانهم ك ل ه م يحدوهم الفرح والسرور باستقبال هذا الوقت الذي قدم من الاراضي ا ل م ق د س ة الى هذه البلاد ا ل ح ب ي ب ة اليك الى بلاد موريتانيا وقد كان في استقبال الوقت من رجال ا ل م د ي ن ة الشعراء والادباء والخطباء وكلهم مفعمون بالشعور والوجدان للتعبير عن هذا الوقت عما يكنونه في صدورهم من م ح ب ة و إ ج ل ا ل وتقدير وذلك شعور ا ل أ خ ل أ خ ي ك ولاسيما و ف ض ي ل ة الشيخ محمد ا ل أ م ي ن محمد المختار على ر أ س هذا الورد و إ ن ن ا لنرى وجوها ل ي ر ة ونفوسا ط ي ب ة ورجالا كرماء ي س ي م ا ه م العلم والصلاح والجلال و ا ل إ ك ر ا م هذا, هذا الجمع الذي قد اجتمع واحتشد في هذه ا ل م د ي ن ة ا ل م ب ا ر ك ة قد هب معهم الصغار والكبار ي ط ر ب و ن الطبول و ي ط ل ق و ن المدافع كل ذلك ابتهاجا بهذا الورد المبارك وهم كبار رجال هذه البلده واعضائها ا ل م ن ر ز ي ن ب أ ب ي ا ت م ح ي ي فيها الوزد فليتفضلوا بمقدم ل ح فهم المتحو بهم تظهر السبع الطوال كنوزها وتبدي خ ب ا ي ه ا ا ل ح ر ا م ي ن والفتح وتشرح آ ث ا ر النبي وهديه فهم ع م د ة ا ل ق ا ر الصحيحين والفتح وهم في أ ص و ل الدين والفقه كوكب به يهتدي الساري الى جنح الجنح إ ذ ا ركبوا ا ل أ ش ك ا ل في العلم انتجت بربح قويم لا يقاومه ر ب ح أ ب ا ن ت لنا أ ض و ا ء علم عليمهم معالم دين لم يبن مثلها صبح لقد نصح المختارون الوفد وانتقى لصحبته وديدنه النصح ونص على إ ك ر ا م ه واحترامه و ع ب د لك النص من قوله الشرح فلله وفد جاء من عند د و ل ة إ ل ى ج ا ل ت ا ل أ ق د ا ح فازلها القدح ل س و د بتقوى الله في كل مشهد ويامن في اذياء صرحتها السحر لقد طاب وهدو زار من عند طيبه ومكه محفورا يسائله النجح على النور من طاب الجميع بطيبه صلاه وتسليم يحفهما المدح لم تذل هذه الجموع تحيض بشعورها وهذه الاحاسيس ت ح ي ض بجوانحها وهو ط ب ي ب ه ا ل ع ل ا م ة الشيخ المختار يتفضل ب أ ب ي ا ت جارت بها ط ر ي ح ت ه بنت ا ل س ا ع ة فنتفضل بالحير خير فقام يدخل فيه الناس و ف و ا ج ا كادت من البشر ت ب د البيض اسوقها لولا التقى ا تلف الخير اعراجا <تصفيق> وهذا هو الشاعر الكبير الشيخ م س ا ا د ل محمد بن ثال يتقدم بقصيدته يهنيه هذا الوسط ويحييه تفضل <تصفيق> <تصفيق> <به consoles. تصفيق> وفد اتاك من البقاع الطاهره يجلون من علم الشريعه داهره الروس والامريك يعزون ا ل ف ض ا ب ع ي ى ا ل ز ي ا د ة في ا ل ح ي ا ة ا ل س ا ح ر ة و ا ل ف د جاء مجسدا في هذه ا ل ج ل ي منها م ط ي ة ا ل ا خ ر ة أ ه ل ا وسهلا اذ ا س ا ك ومرحبا اشكر أ ب ا ئ ي لميته تلك الطاهره واوفدت من غر أ ر ك ا ن العلماء ا ع ل أ ر ب ع ة نجوما ز ا ه ر ة ت ه د ي ب ت الحيران في و ل م ا ل د ج ا ء برا وبحرا في سماء س ا ئ ر ه ما من ه م و إ ل ا إ م ا م ناهر بحر وبر لو علمت سرائره فيهم محمد ا ل أ م ي ن ورئيسه شيخ الرياض إ ل ى ا ل ب ق ا ء ا ل ط ا ه ر ة ف خ ر ت به شنقيط أ ر ض أ ص و ل ه جا كان كانت ك ا ن ل ل م ع ا ر ه ناشره ف إ ذ ا تسير بجمعهم س ي ا ر ة في البحر أ و بهم تطير ا ل ط ا ئ ر ة فالجو ت ب ط ر به بحرا زاخرا والذر في بحر ا حوته ا ا ل ب ا خ ر ة ساروا اليك من الحجاز كحاجز دون الضلاله لعيون ا ل ن ا و ر ة ومحرضين المسلمين على التقى وعلى التمسك بالمبادئ الطاهره ومفصلين بما به ذاقتكم دول الاجانب من قوى م ت ك ا ث ر ة ومتاع الدنيا جر شر تخلقي لنحوز نافعه وننزل ض ا ئ ر ه ومبشرين ومنذرين نذاره وبشاره للمسلمين مباشره حضرات ا ل ث ا ل ه سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وبعد إ ن ه ا ل ف ر ص ة س ع ي د ة و س ا ع ة م ب ا ر ك ة ونعمه من الله تبارك وتعالى تستوجب الشكر والحمد أ ن جمع الله تبارك وتعالى أ ب ن ا ء العالم ا ل إ س ل ا م ي من قلب ق ا ر ة آ س ي ا إ ل ى منتهى طرف ق ا ر ة افريقيا من شرق البحر ا ل أ ح م ر إ ل ى الم... ساحل المحيط ا ل أ ط ل س ي وذلك تحت ر ا ي ة لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله بهذا الشعور وعلى هذا ا ل م ب د أ تسير ب ع ث ة ا ل ج ا م ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة و ر ا د ط ه العالم ا ل إ س ل ا م ي من منزع ا ل إ س ل ا م ومنطلقه من أ ر ض الحرمين ا إ ل ى شاطئ المحيط ا ل أ ط ل س ي تقطع القفار والفيافي والرمال و لشي لا لشيء الا لهذا ا ل إ خ ا ء في الله ونحن أ ي ه ا ا ل إ خ و ة إ ذ وصلنا إ ل ى هذه ا ل ج م ه و ر ي ة الفتيه ة ج م و ر ر ي ي ة م ت انما ي ا ا ا ل ل إ س ي ة إ ن م كنا نعيش معها في جو ش ع و ر ي و ع ا ط ف ة أ خ و ي ة قبل أ ن نصل إ ل ي ه ا وكنا طالما سمعنا عليها عنها الشيء الكثير ولكن ليس من راى كمن سمع وقد وصلنا إ ل ى هذه البلاد وجدنا ما فيها ولله الحمد من الاسلام والاخوه الاسلاميه ومن الاكرام ومن المروءه ومن كل المعاني الانسانيه الفاضله ولقد لمسنا ما كنا نسمع عنه وشاهدناه بعيني رؤوسنا وكنا إ ذ ا سمعنا شاعركم يقول قد اتخذنا ظهور العيس مدرسه بها نبين دين الله تبيانك ونسمع شاعركم يقول الطفل فينا يولد كابن س ا ئ د ة ملقحا درعا اقذفها ذ ع و ه كنا نتخيل هذا المجتمع ولنكاد نتطورا وقد جئنا إ ل ى هذه البلاد وجلنا في أ ر ج ا ئ ه ا وشاهدنا ا ل ب د ا و ة ا ل م ت ح ض ر ة و ا ل ح ض ا ر ة ا ل م ت ب د ي ة شاهدنا معالم ا ل ح ض ا ر ة في ا ل ب ا د ي ة في ظل بيوت الشعر وعلى صفحات الرمال وشاهدنا فصاحه الباديه في, في, في داخل القصور وفي هذه المدن ا ل ق ا ئ م ة ومع هذه البلاغه ذ ه ا لا ف ح ة لا نستطيع أن ن ج ان و ب بالمثل س ت ط ي ع أ نجاري ن الفصح البلغاء ولكنه تعبير عن الشعور وشكر, وشكر على ما شاهدنا ولمسنا ف إ ذ ا كان هؤلاء ا ل إ خ و ا ن والساده ا ل أ ف ا د م قد تلقوا هذا الوفد بشعور أ خ و ي إ س ل ا م ي ف إ ن هذا الشعور هو الذي ط ر ن ا وطرنا عليه من تلك البلاد إ ل ى هنا و إ ذ ا كان زل ا ل إ س ل ا م الذي نستظل به في هذه البلاد هو الذي جمعنا ف إ ن منبع ا ل إ س ل ا م و إ ن كانت تفجرت ينابيعه في م ك ة وغرست دوحت دوحته في ا ل م د ي ن ة ف إ ن ينابيعه ووديانه قد سارت وديانا حتى طبت في أ ر ض موريتانيا وان دوحته لقد انبسخت اغسانها وامتدت حتى اظلت رمال موريتانيا واستظل العالم الاسلامي بوارث ظله وارتوى من صافي نبعه ونحن في هذا المجلس نستظل بظل الاسلام ونرتوي بمنابع الاسلام وإن, وان كنا قد جئنا من ارض الاصل ومن ارض المنبع ومن أ ر ض اصل الدوحه ف إ ن أ ص ل ن ا في العلوم ومن م ش ر ب ن ا في ا ل د ر ا س ة ف إ ن ه ف ض ي ل ة الشيخ حفظه الله تعالى وهو من هذه البلاد فاصبحنا منكم و إ ل ي ك م ف ن ر ج و الله تبارك وتعالى أ ن يوفقنا و إ ي ا ك م لما فيه الخير و أ ن يجزي لكم ا ل م ث و ب ة والعطاء إ ن ه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله ا ل ح م ن وبعد عثر هذا اليوم ا ا ر ك ا م ع اهالي بلد بن تلميذ في اباحه و ا س ع ة سلام م ع ح ف ج م ع ت ب ر ي س م عليكم ا ح المفضوذ ش خ الشيخ هذا الشيخ محمد يعرف في هذا الفضوذ البلاني بالوحد الجمع الحاضر السلام ل يعرف في محمد و ر ح م ة الله تعالى وبركاته هذا به الوفد جائم الحجاز الذي يا رأسه الشيخ محمد الامين نعرفكم محمد رأس و المحمد المختار الشنطيطي المعروف ع ن ت ك و ن باب وهو من عنصر موريتاني كما تعلمون واحد من قبائلكم طبع اللي تعرفون فيه ك ا ن ل خرج منهم عن قريب تبارك الله تعرفوا عن مواضحه ع ط ي ة محمد ث ا ل ث مدرس في ا ل ج ا م ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة ب ا ل م د ي ن ة والشيخ آه آه عضو الرابطة في الرابطة والشيخ ل الرابطة م الإسلامية ا ي في عضو مكة محمد أ م ا ن مدرس في ا ل ج ا م ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة في مكه والولد الموريتاني ما ن ه ي حد ما ع ر ف ه السلام عليكم و ر ح م ة الله و به ر ك ا ت حضرات الثالث مما هو معلوم لحضراتكم ان هذا الوقت جاء للتعارف على المسلمين والتعارف على احوالهم ب س م ا ل ج ا م ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة و ر ا ب ط ة العالم ا ل إ س ل ا م ي إ ل ى إ خ و ا ن في موريتانيا وفي ويفجلها في هذا فضل يتقدم <تصفيق> طبيلة الشيخ بيابيات يقدم الشيخ محمد أبو مديم السيادة طبيلة هذا هذا عادتها الشيخ ويجيب عليها الجمع المختار الجمع والآن الشيخ الذي إلى ويجيب محمد قد أبو فضل من هل هي ا س ئ ل ة نقدمها ل ف ض ي ل ة ا ل أ س ت ا ذ الشيخ محمد ر ا م ي ر بن محمد المصطفى ما هو الدليل القطعي على وجوب إ ث ب ا ت البسمله في غير س و ر ة النمل او حل بها وعلى ا ل أ و ل هل يشعر بها او يصر هل جاء أن العلماء أقتله في في غير س و ر ة النمل في ل ا ل ه ملاهب ا ل أ و ل أ ن ه ا س و ر ة من ا ل ز ا ت ح ه ومن كل آ ي ة ما عدا ب ر ا ء الثاني أ ن ه ا ليست ل ا ي ة في ا ل ف ا ت ح ة ولا في غيرها الثالث أ ن ه ا آ ي ة في ا ل ف ا ت ح ة وليست ل ا ي ة في غيرها وكل منهم ياتي بحجج و أ د ل ة على قوله و أ ظ ه ر ا ل أ ق و ا ل هو ما يستشهد له الوصول الجمع دون هذه ا ل أ د ل ة ل أ ن البسم له في ا ل ف ا ت ح ة وفي أ و ل كل س و ر ة آ ي ة من ا ل ق ر آ ن في بعض الحروف كحرف قاري اهل مكه عبد الله بن كريم وليست بحرف في بعض القراءات ولا إ ش ك ا ل في كون الحرف أ و ا ل ك ل م ة قراءه ن و ي ة في بعض القراءات وليس ب ق ر ا ء ة في قراءه اخرى ف ق و ل ه في س و ر ة ا ل ح د ي د ب أ ن الله الغني الحميد ليس فيه لغوته هو في مصحف بن عفان الذي بقي في مصحف عظمان المدينة عفان بن وفي بعض المصاحف ك ا ل م ص ا ح ف التي ارتبت للعراق فيها أ ن الله هو الغني الحميد جل ا ل ا ف ه و من ا ل ق ر آ ن العظيم في ق ر ا ء ة عاصم وليست من ا ل ق ر آ ن العظيم في ق ر ا ء ة نازل وفي ب ب ا ا والزبر ل ي ن ت بعض القراءات و ا ل ز ر وفي ب ع ض ه البقره هو ب ا ز ا قال اتخذ الله ولدا بلا واو هو في المصاحف ما عدا المصحف الذي ارسله إ ل ى الشام وفي مصحف الشام وفي وقالوا اتخل الله س و ر ة الشمس في بعض المصاحف فلا يخاف ر ق ب ه ا بالفاء ف إ ذ ا كانت الحروف تختلف بهذا الاختلاف بامتال حرف بحرف و ح ج ك ل م ة في ق ر ا ء ة و إ ث ب ا ت ه ا في ق ر ا ء ة اخرى ف ا ل ب ت م ل ت آ ي ة في بعض هذه القراءات وليست ب ا ي ة في بعضها ولا مانع من ي ق ر أ ه ا تدريب على النبي في بعض الحروف ب س م انها آ ي ة وفي بعض الحروف يقرا أ بدونها وهذا أ م ر جائز والمعروف بالاصول انه ا ل ى امكن ا الجمع سير اليه وهالات اجمع به الاقاييل واختاره غير واحده من المحققين جا... القول ب ا ل إ ش ر ا ر أ ك ث ر قائلا ل أ ن النبي لو كان معهودا عنه أ ن ه يجهر بها دائما لما كان بذلك خلاف ما هو ذ ا و ه ر عندكم في ا ل أ ق و ا ل المختلفه على قوله صلى الله عليه وسلم أ ن ز ل ا ل ق ر آ ن على س ب ع ة أ ح ر ف الجواب في هذا السؤال هو أ ن ن ا نقول عملا بقوله تعالى ولا تقه ما ليس لك ب ا ع ل م نقول الله تعالى أ ع ل م السؤال الثالث ماهي ا ل ح ك م ة في تقديم به في البقره في قوله تعالى وما أ ه ل به لغير الله وتاخرها في غيرها أ ل ظ ا ر ان اقرب الفتن البلاغيه فيه هو ما يذكره بعض العلماء أ ن ه تغنوه ب ا ل ع ب ا ر ة ل أ ن ت ك ر ي ر ا ل ع ب ا ر ة بلغه واحده احلانه عند النفوس تغيير ا ل أ س ل و ب نحن واحدا السؤال الرابع ما هو التوفيق بين الحصرين في قوله تعالى الا ان تاتيهم سنه الاولى وقوله الا ان قالوا اباه الله بكر ورسولا الجواب انه, أنه كما تبدلتم يظهر اشكال بين الحصرين في قوله في سوره بني اسرائيل وما منع الناس أ ن يؤمنوا إ ن جاءهم الهدى الا ان قالوا أ ب ع ا د الله بشرا ل ر س و ل ف ك ان استغرابهم لبعض الرسول محفور فيه هذا المنع من الهدى وقوله في س و ر ة الكهف وما منع الناس أ ن يؤمنوا إ ن جاءهم الهدى و ي س ت غ ر و ا ربهم الا ان تاتيهم س ن ة ا ل أ و ل ي ن أ و ياتيهم العوام قبلا وذي ا ل ق ر ا ء ة الاخرى ق ب ل ة و الجواب عن هذا عند العلماء هو اختلاف جهه الحصرين أ م ا الحصر في س و ر ه بني إ س ر ا ئ ي ل فهو حصر عادي في سببه العادي و ا ل أ س ب ا ب ا ل ع ا د ي ة قد تتخلف ب م ش ي ئ ة الله جل وعلا ل أ ن ه جرت ا ل ع ا د ة أ ن البشر إ ذ ا جاءهم رسول منهم ا س ت غ ر ب و ا وقالوا كيف يرسل وينارد ا ياكل ويشرب ويمشي في ا ل أ س و ا ق وهذا كثير في ا ل ق ر آ ن ك ق و ل من عمم ما ه ل ا إ الا بشر مهلكم يريد ان يتردد عليكم وقالوا بالبشر ياكلوا مما تاكلون ويشربوا مما تشربون أ بشر و من ه د و ن ن ا ا ذ كفروا وتولوا م ا بشر منا ن واحد نتذر انها الى الذين لازموا سعر قالت أنتم إلا ما أ ن ت م إ ل ا بشر مهلنا لكون الناس يستغربون بعد البشر هذا مهرا استغراب عادي بل بسببه اكثرهم مع ان الله بين لهم ان ر س ا ل ة البشر هي معروفه قال وما ارسلنا ق ب ل ك من ا ل م س ل ي ن الا انهم ي أ ك ل و ن الطعام ويمشون في ا ل ا س و ا ق ا ل قبلك الا رجالا الى م ل ا ئ ك ة وقال ا ل ر س ل وما جعلناهم ا س د ا لا ي أ ك ل و ن الطعام وما كانوا خالدين فهذا منع ذهاي المانع وهو قولهم أ ب ع ا د الله بشرا ل رسولا واستغرابهم ببعض بشر مانع عادي و ا ل أ م و ر ا ل ع ا د ي ة قد تتخلف ولذا أ س ل م كثير من الناس ولم يمنعهم كون المبعوث بشرا اما المانع في ق و ل ي في سوره ا ل ك ه ف وما منع الناس ان ي م ن و ا إ ن جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم فهو مانع حقيقي عقيم لان المعنى على اصح القدير ما منعهم ان يؤمنوا الا ان الله اراد بهم في سابق علمه واجله ان يبقوا على كبرهم حتى ياتيهم احد الغيب ر أ ن تاتيهم الهلاك في الدنيا اي ياتيهم العياذ بالاخره وهذا الذي سبق في علم الله و ي ر ا د ت ه لا يمكن ان يتغير فهذا مانع حقيقي لا يتخلف وذلك مانع عادي قد يتخلف ف م ن ف ك ت ا ج ه ه المانعيه لكون هذا عاديا وهذا عقليا غ د ا ل الخلاف من فكات ج ه الجهه م ا ن ع ة المانعيه ل م ة تختلف الآخرة علمهم في ويوم م المكبه ن ومن ومن المصدق شاك ا ل ق ي ا م ة يرون الحق ع ي ا ن ا فكشفنا عنك غطاءك غفر كيوم حديث اسمع به ا ل ر ك ب يوم ياتوننا فيتدارك علمهم ويتلاحق ويرون الحق يقينا م حيث لا ي ب ق ى ف ي ه ل ف ن ولا شك وعند ذلك يقول الواحدون من ابي السبيل هل ر مرد يا لا ي نرد ولا نكذب ب آ ي ا ت ربنا والله يقول لا يردون ع ا و ل ن ا من ه ع ا ن ا و ا ن م لكاذبون هل يمكن عندكم الان تصحيح ما لم يصحح من ا ل أ ح ا د ي ث كما هو مذهب النووي أ م لا يمكن كما هو مذهب ل ل ص ل ا أ على كل حال على كل حال الظاهر أ ن ه في هذه الاوقات ليس للمعاصرين علم جديد ب ا ل و ا ي ه ل ا ماخولا ً عمن قبلهم ولا يمكنهم التركيه ولا الجرح إ ل ا ب ا س ت ن ا د ما س ط ر ه من قبلهم هذا هو الذي يظهر هل ما أ س ن د ه الشيخان مرجحان ي ه قول ا ً أ و ل ي او قول ا ً ث ا ن ي ه ذ اما أ س ن د ما اعتنده قول الأول الثاني أما ما أو س الشيخان وكل حديث لم يبلغ حد التواتر فله ديتان ديت هو منها قطعي و ديت هو منها غني ولو ا اخبارها ح ل و قطعي عندنا أخبار حاد فالعمل به قطعي علينا و أ م ا أ ن نحكم ب أ ن ذلك ا ل أ م ر حق في نفس ا ل م ر فيما بيننا وبين الله فهو من هذه الحييه غنيه ب لهذا الأمثال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا محمد من سلمة نبينا في حديث ع المتفق إ ن م ا أ ن ا بشر وانكم لتقتسمون و ل ي ولعل ا بعضكم أ ن يكون على ح ر ب ح ج ة من بعض ف أ ق ض ي له على انه ما أ س م ع فمن قضيت له بلاء من حق أ خ ي ه ش ي ئ فكان ما أ ق ط ع له ق ط ع ة من النار أ ض ا ء النبي قطعي أ ن ه حق من قبيل الشرع وهو في نفس ا ل أ م ر لا يدري ان يطابق ا ل أ م ر او لا يطابقه ورجال حزير من أ خ ي ه ويقول فكان ما أ ق ط ع له ق ط ع ة من النار والله يقول و الشديد و ا ع د ب منكم ف ع ل ن ا أ ن ن أ خ ذ ب ش ه ا د ه ا ل ع ذ ر ي ن قطعا ب ن ف س ا ل ق ر آ ن العظيم ولو ل س ن ا أ ن ت م جازمون ب أ ن ه م ا ص ا د ق ا ن ف ي ن ف ل س ل م اذا ق ل ن ه لا ل أ ن ه م غ ي ر معصومين فهو من جهه العمل الشرعي قطعي ومن جهه الواقع ف ي ن ف ل س ل م أ م ر ظني ولا باس أ ن ن ب ن ى في ا ل ش ر ع قطعي على ظني بل نجد في كتاب الله أ ن الظواهر ا ل ق ط ع ي ة قد تبنى على أ م و ر هي ب ا ق د ة وهذا جاء في شكر الله لانه لما ن راى هلال زوجته ورواها ويل العجلان زوجته واجتمع الجميل عند النبي والرجل يقول هي زانيه وهي تقول هو قايز محصنه لا شك ان احدهما كالذب بلا شك والنبي قال في الملاعنه الله يعلم ان احدكما لكالذب ولو لم يقلها النبي فنحن نبذب بها قطعا جاءت عليه اللعان فحسب الرجل يومانه وصدقه الشرع خمس باللعنة ولم ص د ق ه ا ش ر ع يلجم فصدقها الشرع هذا ا حد ولم ه احد لا、حد. ولم تقم على واحد منهما حجه ب أ ن ه وقع في ه محذور والله لما بين هذا بين أ ن بناء هذه الشرائع أ م و ر ا ل ا ل ق ط ع ي ة على ظواهر جائزه غير ح ق ي ق ي ة أنه من في التشريع وللا ولولا ل ت ي ع فضل الله عليكم ورحمته و أ ن الله تواب حكيم أ ي لولا ذلك لما ق ب ل ك م هذه التشريعات وهذه التسهيلات التي أ ن ت م تعلمون أ ن بواطنها لا ح ق ي ق ة لها فنحن نعلم أ ن احدهما كالب ونعلم أ ن ه لو تعين ب ت ع كذبه لكان عليه جد القلب ولو تعين كذبها لكان عليها الرجل ل أ ن ه ا ز ا ن ي ة محصنه وبهذا ه ذ ا ا ت وقد فقط ع الجد الرجل وعنه نعلم أ ن للشرع ظواهر و بواطن و أ ن ه قد تكون ظواهر الشرع ع قطعيه خ ل ع ط ل ا ط او فسخ ما هو ر أ ي ك م في تعدد الزوجات الجواب ان انوار العلماء اختلفت في هل هو فسخ او ط ل ا ط فكانت ج م ا ع ة من العلماء منهم عبد الله بن عباس والامام احمد والشافعي يقولون إ ن الخلع ف س خ لا طلاق واستدلوا ب ا ل ق ر آ ن ل أ ن الله قال الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع بعد هاتين المرتين فقال فلا جناح ع ا ل م م ا ف ي م ا افتدت به ثم جاء بالطلقه ا ل ث ا ل ث ة في قوله ف إ ن طلقها فلا تحل له من بعد وهناك قوم آخرون قالوا ان ا ل خ ل ع ه لا وقالوا هذه ا ل آ ي ة وان استدل بها ترجمان ا ل ق ر آ ن بن عباس لا دليل فيها ل أ ن ه لما قال الطلاق مرتان ذكر جواز ا ل خ ل ع لا يقتضي أ ن ا ل خ ل ع طلقه ثالثه وقد جاء في حديث مرسل حسن أ ن الثالثه في قوله وتشريح ب إ ح س ا ن فتكون الثالثه جاءت قبل ط ر ق ة ا ل خ ل ق الخلق فلا دليل في ا ل خ ل ق و أ ن ا أ ق و ل أ ق ر ب الوجهين عندي للمعنى قول من قال إ ن ه طلاب ل أ ن ا ل خ ل ق م ع ا و ض ة و أ ح د المتعاوبين لا يدفع إ ل ا شيئا يملكه و ا ل ج ل لا يملك نوعا من الجرائم ل م ر ا ه الا الطلاق فالذي يظهر ان عوض المال, العوض عوض المال من ج ه ة ا ل م ر أ ة يقابله عوض مملوك للرجل من ج ه ة الرجل ولا يملك من ذلك الشئ إ ل ا الطلاق و ي س ت ن س لهذا بما لبث في الصحيح في بعض روايات مخالعات ث ا ب ت بقيس و م ر ا ت ه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ ا ل ح د ي ق ة وقلقها تقليقا لانه جعل الطرقه ب ي مقابله المال والله تعالى اعلم اما تعدد الزوجات أما فغير مروا فيه بنظرين أ م ا هو من أ ص ل ه م ل ا ل ق ر آ ن على إ ب ا ح ت ه وفيه مصالح ع ظ ي م ة للرجل و ل ل م ر أ ة و ل ل ا م ة ل أ ن ا ل م ر أ ة ا ل و ا ح د ة تمرد و ت ح ي ب وتنفت فتكون ع ا ج ز ة عن أ خ ف لوازم الزوجيه لتلك ا ل أ ع ذ ا ر والعوائق والغراب ا ل أ ك ب ر من اغراض النكاح التناسب و ك ث ر ة ا ل أ م م لتقوم ا ل أ م ت ه ولعدوها لتكون ك ل م ة الله هي العليا و ل أ ن الله أ ج ر ا ل ع ا د ة ب أ ن الرجال أ ق ل عددا باقطار النساء ل أ ن ه م أ ك ث ر و ا تعرضا ل أ س ب ا ب الموت فلو قصير واحد على و ا ح د ة لبقي عدد ضخم من النساء لا ازواج لهن ف ي و ز ق ر ر ن ا لركوب الفاحشه و ا ذ ا ق اذا هو من قبيل ا ل ش ر ء منصوص في كتاب الله وحكمه ظ ا ه ر ة أ م ا هذا العرف الجاري في هذه البلاد من أنه لا يمكن أ ن يجمع رجل بين ب ن س ي ن من بنات الخبائث من البيوت التي يشار اليها فهذا يتكلم فيه من بنتين احداهما أ ن بعض الناس يقول هذا العرف حرام وليس ب ج ا ئ ز وهذه شروط ليست في كتاب الله وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل و إ ن كان يتشرط ونحن لا نقول بهذا بل نقول ان ا ل م ر أ ة إلى خطبها الخاطب تقول له أ م ا إ ج ا ب ت ي ا ي ه غوى حقي والشرع اعطاني الاختيار إ ن شئت اجيبك إن شئت و إ ن شئت لم أ ج ي ب ك و أ ن ا أ ج ي ب ك بشرط أ ن ت أ ن لا تتزوج علي واقتصاره على واحده ج ا ئ ز شرعا فاما اشترطت عليه لله امرا يجوز له ف ا ل رضي بهذا الشرط فهذا ا ل ش ر في ك ت ا ب الله لأن الله يجب على المسلمين الوفاء لإخوانهم ويقول ن بالشروط والله ي النبي أيها ي صلى الله عليه وسلم ايه المنافق ثلاث الى ان قال واذا وعد اخرج فكل وعد أ خ ذ ه مسلم على أ خ ي ه لن يحرم حلالا ولن يحرم حراما فهو في كتاب الله ل ل أ م ر بالوفاء و ا ل ع ه و د في النصوص العامه لكتاب الله وسنه نبيه لكن ن ا نقول إ ن هذا ا ل أ م ر و إ ن كان قد يتمشى مع الشرع فيجب على ع ا م ة الناس ا ل م ع ا و ن ة على محاربته و إ ز ا ل ت ه بالطريقه ا ل ا ج ت م ا ع ي ة و أ ن ي ز ي ل هذه ا ل أ غ ر ا ض وهذه ا ل أ ع ر ا ض ا ل ف ا س د ة ل أ ن ه ا لا يقلل عددهم ويترك ت ر ك هذه السنة ق ل ل العدد و عددا ضخما من نسائهم ليس في ك ف ا ل ة أحد ه ا ل فالسرع ر ع فيه ح س ن وان ف ي ه ه أحسن ذ و إ كان حسنا جائزا فتركه أ ح س ن منه وعلى المسلمين أ ن يحاربوا هذه ا ل ف ك ر ة م ح ا ر ب ة ا ج ت م ا ع ي ة لكون غيرها أ ح س ن منها وأن يتخلطوا من العهد الزاسد هذا لان الرجل إ ذ ا كان قادرا على ث ا ت ي ن أ و ث ل ا ث كان مثلا مالك به نبع من جهات م ت ع د د ة كانت ك ذ ر ة ك ذ ا ل ة النساء وصار عدد ضخم وقل الطلاق الذي يضطر إ ل ي ه الرجل إ ذ ا زال غرضه من هذه ا لانه ت ب ب ي ل ه هذه ل أ لو ف ي هذا قل الطلاق وكذره النساء وقل الايام في الدنيا فهي مصالح كذره جدا وجعل المسلمين أ ن ي ت ف ت و ا اليها من حيث انها أ ف ض ل و أ ح س ن لا من ح ي أ ن ه انها أمر حرام يظهر هذا الذي ل ا ا و ل ل ت ع ل ى أ امر الثالة ا ا ل س عليكم حرام م د الله تعالى ب ن ا زيارة س ب ة وقد ص ل الجامعة الإسلامية التي ي الإسلامي الإسلامي وصلت ا ل ب ع ث ة إ ل ى هذه ا ل ب ل د ة التي فيها أ و ل و أ ق د م معهد علمي في موريتانيا وهو معهد ب ل م س ل م ي ف إ ن ن ا ننتهز هذه ا ل ف ر ص ة ونشير إ ل ى ناحيتين هامتين ا ل ن ا ح ي ة ا ل أ و ل ى أ ن ق ض ي ل ه الشيخ حجبه الله تعالى لما سافر إ ل ى تلك البلاد إ ن م ا نفع ا ل إ س ل ا م والمسلمين بعلم ا ل ق ر آ ن وما أ ع ط ا ه الله في تفسير ك ت ا ب ه والعلوم الدنيا لم ي س ت غ ل بالفروع ولم يقض ي وقتا قليلا ولا كثيرا فيما يتعلق بفروع مالك أ و غ ي ر ه إ ن م ا ت أ ت ي عرضا في شرحه ل آ ي ة أ و بايه للحديث و أ ن ت م أ ي ه ا ا ل ا خ و ة وقد سمعتم ا ل آ ن أجوبة فضيله ت الشيخ محمد بن مدين هل وجدتم في إ ج ا ب ت ه نقصا واحدا لكتاب النصور الكوطة عجال نتوهد من في هذه البلدة في هذا المعهد ي قوه ا وأن م ح ل مشاكلهم عاجلا و آ ج ل ا هذا ما اردت الاشاره اليه والسلام عليكم الله ورحمه الله, الله ا وبركاته و ح د يتم ث ج م غفير في جلسه ل أ خ و ي ه ع ا ئ ل ي ة يتقدم م ر أ ة اخرى فضله الشيخ محمد أ ب و ل م ا ل ن ب أ س ئ ل ة م ر أ ة اخرى لا فضله الشيخ ليجيب عليها فلا تربني تقولون ا من ع ل اول إلى دليل ولا إلا قائد قرض وهل ي س ت و ي في هذا العوام وغيرهم ام لا الجواب, الجواب ان التزام مذهب معين لم ي ل ي نص من كتاب الله ولا سنه نبيه صلى الله عليه وسلم ولا إ ج م ا ع ومتاخر ا ل م س ل ي ن من جميع المذاهب كلهم مطبقون على و ج و د ه و م س ت ن و ن و م س ت ن ب و ن ف ذلك تحقيق ا ل م ن ا ع ويضاع ذلك أ ن ه م يعلمون أ ن الله يقول ف ا س أ ل و ا اهل الذكر إ ن كنتم لا تعلمون ويرون أ ن ه لم يبق مجتهد ومستحق ل أ ن يفتن س ت فيفتن ي و إ ذ ا عندهم إ ذ ا كان لم يكن في الموجودين من هو أ ه ل ا ل س ف ا ء يجب تقليد بعض الذين ماتوا وهم أ ه ل ا ل س ف ا ء ثم انهم اختاروا مذاهب الأربعة وحصروا التقليد فيها دون غيرهم من ف ق ا ء الانصار قالوا لانه لم يدون مذهبا فتدوين كتدوين و وسهلوا المذاهب ا ل ا ر ب ع ة من مواهب ا ل ص ح ا ب ة ومواهب فقهاء الامصار التي انقطعت أ و لم تنتشر لم تكن ب م ذ ا ب ة المذاهب ا ل أ ر ب ع ة لما ذكرنا من لقاحها وتحقيقها وتنقيحها فهل يجب هذا ن و ع من تحقيق المناطق أ و ج ب و ا تقليد أ ح د هذه ل ا ه م ه ا ل أ ر ب ع ة والذي يظهره الله تعالى أعلم أ ن ه ليس ل أ ح د الحكم بالحصر على أ ن ه لا يوجد من يكون اهلا لان ي أ خ ذ من كتاب الله و ا ل ج من ل ة ف إ ا ا ل كتاب ق ر يدل على أن أصول أن ا ل الله د ك ه ا راجعة إ ى ص ل و ث ا ن ي التفريق ه نبينا الحق دائما واشق ه م فيها التجافي عن طرف الافراط وطرف التفريط ومن ا ل ل ع ا ء ر ب امثله هذا خطيه عيسى ف إ ن النصارى هلكوا فيه بالافراط واليهود هلكوا فيه ا بالتفريط ا والقدريه ب ملاهب العلماء أ ف ر ط ف ي ه ا قوم وفرط ف ي ه ا آ خ ر و ن فرط ف ي ه ا قوم كابن حزم واتباعه حيث حملوا على ا ل أ ئ م ة رضي الله عنهم وارضاهم وعابوهم واعتقدوا أ ن ه م مشجعون من تلقاء انفسهم يقولون على الله ما لم يرد به د ل ي ل من كتاب ولا سنه هذا ك ف ر ي ط في ا ل ي م ه وقوم ا ف ر ط و في ا ل ي م ه ف ج ع ل و ا يقدمون كلامهم على كلام الله ورسوله وهذا إ ف ر ا ط لا يجوزه المذهب الحق وسط من الامرين انه ان ج د ن ف س ه من كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على قول كل احد والائمه ا ل أ ر ب ع ة صح عن كل واحد منهم ما معناه أ ن ه إ ن يجد قوله يخالف كتابه السنه ضرب بقوله الحالي و إ ذ ا يوجد في المساله نفسه أ و وجدت فيها نصوص ظاهرها التباهي تحتاج إ ل ى ترجيح فطبعا اما تقليد المجتهد الذي هو فيه ا ه ل ي ة ا ل إ ج ت ه ا د كمالك هنا وراي ان الجمع بين الاختين بملك اليمين حرام من ب ي ا ل ا م ت ر البعض وجلف قائل ا ل خ ر واجازه داود بن علي نواهري و اتباعه ح ج ة الجمهور ا ي ة من كتاب الله في س و ر ة النساء وهي قوله وان تجمعوا بين الاختين م عطف ت على ا المضاف المعلوم في قوله حرمت عليكم أي حرم عليكم م ه ا ت ك م أي ح ر م ع ل ي ك م ا ح امهاتكم وحرم عليكم الجمع بين الاختين ولاله اللام في قوله الاختين ه آه آه آه ودخلت أهل الاستغراقية و على السن جيش المزنى ويتعم عند, عند علماء الاصول وعمت جواهرها سواء بعطب أو الجمهور وهي واحتج بعطب علي اختين حجة كانتها بملكيهين هذه كل راضحة داود على جراج وقد تقر هذه ح د م الوصول م ا انما ر ر أ م الموصول من صياغ العموم ن ث ر ملامه عمن لم يحفظ درجه عن ملك يمينه و أ ط ل ق وجعل العداء بما وراء ذلك و أ ط ل ق فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العدو وعبد داود وأن تجمعوا والانسحة وآية وما هبه بأن قال إن أن بنا قال الأختين بانسياق العقد إيمانهم بانسياق التسري في في محلها في محلها وأجاب الجمهور بأن إن بين عموما من ملكة عموما من إن هذه فلنترك ولنترك لأن آية في في تركة وخصصا و ا ل م ق ر ر ف ي ا ل و ص و ل أ ن ا ل آ ي ت ي ن إن كان ب ي ن ق و ل و م ان الاعتيني ي ق و ل و ع ا ر ض ه م ا في ا ل ص ا ل ت ي م ع ا ن ف ي ه ا و ن ج ب ا ل ت ر ج ي ح كما ن ي ي ق ا ل ع ل ا م ة ا ل ش ن ق ي ي ط ا ل ع ل و ي ن ي ي د ا ل ل ه م ن ان ا ل ا ع و بقوله د و إ ن ي ك ن ع م و م من و ج ه ان ا ل ح ك م ب ا ل ت ي ن ي ي ق و م و ن ا و ا ل ا لما ن ي يقولون ان ا ل آ ي ت ي ن و ج د و ا ع م و م ن ت ان الاعتيني ي ق و ل م ن ان ا ل ا ع ت ق د ي م ه على ع م و م نوما ملكة منهم أ ح د ه ذ ه ا ل ط ر ق أن ع من و م أ ت ج م ع اللختين نفسه المقصود بالذات في محل اما ل د ر ل م ق ص و د ب ايه ل ل ذ ا ا ت إ ذ ا الحكم لأن س و ر ة ف ا ل ن س ا ء و ا ل م ح ل ه وايه ل ذ تعرض ف ي قدم ر آ ن ا ي ح لها من المؤمنون فلم تسق واحده منهما لتحريم ا ل م ر أ ة ولا لتحريم الاخرى والنص ل ن م ق ت ا م المستقيم في ك حبو الضرب من جميع خ المسوق ت فاستقرض ق ي يلزم م لم ا أنه عن ز ج ت ه السرية والنص للذات اولاد ن ة الحكم أ العمل من الذي لم يسق لذلك الوجه الثاني من هذه المرجحات أ ن آ ي ة و... أ م ا م ل ه تمام ن ه أ ج م ع جميع العلماء أ ن ه ا ليست ر ا ق ي ة على ع م و م ه ذ ه ا ل ا ج م ا ع لان ا ل خ ص من ا ل ر ض ا ع لا تحب بملك اليمين اجماعا لإجهاء المسلمين جميع آية على أن مانه ويقرروا م م ه ا و وأخواتكم ل ل ا من ض م و بالإجهاء آباؤكم في الوصول على اصح الوجع انه ان تعارض عامان احدهما مخصص تخطيصا تخطيص والثاني ل ن يرد فيه تخصيص ل ا م احد النزاع فالذي ل ن يرد فيه تخصيص أ و ل ه ا بالتقديم و ا ل ق و ة من الذي دخله تخصيصه من مثلا المقررة أن هذه دعوديه و ل ا في و ل أ ن